أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام نيم را تلك آيات الكتاب والذي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 سمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقائِ ربكم تؤمنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا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 وَإِنْ تَعْجَبْ ta' قَوْلُهُمْ en كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ a' الَّذِينَ كَفَرُوا a' inna la' فِي أَعْنَاقِهِمْ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 وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أندل عليه آية من ربه إِنَّمَا أنت منذر ولكل قوم هاد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 وَالَّذِينَ يصلون مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وجه رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ سلام عليكم بما صبرتم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 بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌّ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 تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أندن إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعوا واليه ما وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت وعنده أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّ نرينك بعض بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأرض ننقصها من مِنْ أَطْرَافِهَا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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كَفَى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب